هزتني نسمات الليالي فتراها ببالي طيف آلام مري أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام حول قيد وأسي تكويني شهقات الثكالا فعنات تولا أعطى الطفل الغري مديني يشراع الزمان لربوع الأمان لندن زاهن منير هزتني نسمات الليالي تترى ببالي طفها لا من مري الأيام وأنيم تناع على قيد وأسير يا أنسي يا نفائح نفسي في كل ليل وهمسي ودعاء المستجيب من يدري يا صباح تصدري أرض ميلاد فجري يحب الليل المغيب هزتني نسمات الليالي فتراء ببالي طيف لا من مري أبكتني, أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير عينها نسفها حزنها وبكاها مسجدنا والمسجد سأل عن بقايا رؤاه إن يرن مناب فأجاب للقدير ببالي من مري أبكتني أبصخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير من قلبي يا حبيبات قلبي إذبت أدعو لربي أن يواسي ويجير من روحي يا رفيقات روحي جدت كي لا تنوحي أنت من روحي الكثير نسمات الليالي فترى ببالي قف هذا من مري أبكتني صرخات الأيام وأمين حول قيد واسير حول قيد واسير حول قيد واسير